<تغيير wolf pourkee tôi」. coughs> قلنا يا إخواني الإعراب،, الإعراب الإعراب تغيير حركة أواخر الكلمات لفظاً أو تقديراً بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها ما معنى هذا الكلمات؟ نحن فاهبنا معنى قولهم تغيير حركة أواخر الكلمات لفظاً أو جميل جدا. فإن هذا. ماذا يبقى؟ انتبه؟ انظر لهذه المثيلة. لم يكتب. وعرفنا. ازيد هنا. وزيده بعد. ليس الآن. انتظر. انظر. هنا لم يخلق وهنا لا يتوب حركة الاجل تغيير صحيف؟ ما السبب؟ لا. السبب أن هنا لم وهنا لن لم, لم. لم تجزي ولن تنصر فهذا السبب في تغيير الحركة حركة تغير حركة الحرف الأخير تغير ضم فتح سوء وهو أيضا هنا سافر زيد هنا إن زيدا مريض هنا سلمت على أيضا كلمة زيد حركة الحرف الأخير تغير من ضم إلى فتح إلى ما السبب السبب أن ما قبله لتغير هنا سافر هنا إن هنا عالم فالعلماء يقولون السبب الذي يجعل حركة الحرف الأخير لتتغير هو اختلاف العالمي اختلاف ماذا؟ ما معنى عالمي هذا السكون ما سببه؟ لم صحيح لم نحن نقول لم تجزد يعني تجعل الآخرة ساكنة إذا لم هي السبب في السكون طب هنا هذه الفتحة ما سببها لم نحن نقول لم تنصد أي هذه الفتحة سببها لم فالعلماء يقولون هذا السبب في الحركة اسمه العالم ماذا؟ عامل حتى في دغة عامل يعني يعمل. يعمل. فهنا نفس الشيء يوجد في عامل. ما العامل هو السبب في الحركة. السبب في الضمة او السبب في الفتحة او السبب في الكسرة او السبب في السكون هو العامل. يسمى ماذا? العامل. وضح محمد. فانتبه. هذا العامل كهذا العامل المختلف. هذا كهذا كهذا المختلف فانتبه كلما يختلف العامل يختلف العامل صحيح أملا؟ صحيح العامل يختلف الحركة تختلف الحركة تغير لذلك يقولون السبب في هذا التغيير بحركة آخر الكلمة هو ما نبنى هو اختلاف العامل ماذا؟ العامل العامي طب ما معنى العامل قلنا والعامل هو ماذا؟ هو السبب في حركه الاعراب واضح الكلام؟ اذا في الجمله, لم لم في الجملة, في الجملة زيبن. زيبن ما معنى هو العامل؟ هو الذي رفع زيبن. هو الذي جعل كلمة زايد المرفوح واضح هذا الكلام لذلك نحن نقول الفعل يرفع الفاعلة يرفع ماذا؟ هو الذي يرفع وذلك يعمل في الجملة في الأهلية إن زايدة إن هي العامل لذلك نحن نقول في النحو إن تنصب المبتلأة إذاً هي التي عامل هي التي نصبت في الجملة الأخيرة ما العامل محمد؟ عامل نحن نقول حروف الجر تجعل الاسم مجروراً هي التي تجعل، هي التي تسبب واضح لذلك التعريف يقولون الإعراب تغيير حركة أواخر الكلمات إما لفظاً وإما جميل طب هذا التغيير لفظ أو تقدير ما سببه؟ يقولون بسبب اختلاف العوامل بسبب الاختلاف ماذا؟ الداخلة عليها ما معنى الداخلة؟ التي تدخل على الكلمة لم دخلت على يكل لم دخلت على يكل سافرت دخل على زيت إِنَّ دخل دَخَلَتْ عَلَى, على الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرَ صحيحاً لا؟ واضح يا أخواني؟ لذلك يقولون بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها عليها يعني على الكلمات يعني. واضح فهمنا الإعراض؟ مفهوم بالضبط؟ جميل. طيب. ضجوا الاعراف ماذا? الاجراء. الاعراف كما رأينا تغيير. تغيير الحركة. بسبب اختلاف العالم. البناء. انظر العكس. ما معنى البناء? البناء في اللغة اولا ما معناه? مصدر للفعل بنا يبني. البناء في اللغة مصدر. بنا. هذا بنا. هذا بناء الفعل بنا يبني مصدره بناء ما معناه وضع شيء فرق شيء بطريقة معينة يقصد منها الثبوت والبقاء هل كذلك أنت عندما تبني يفهم أن الشيء ثابت تريد أن يبقى هكذا دائم لا يهدى صحيح من هذا؟ هنا كذلك نفس الشيء يقولون البناء عكس الإعراب الإعراب تغيير حركة آخر الكلمة البناء ها؟ ثبوت آخر الكلمة على حركة واحدة ولو اختلف العالم أنتم معين؟ البناء معناه أن يثبت يبقى الحرف الأخير من الكلمة على نفس الحركة كسرة كسرة دائماً ضمّة ضمّة دائماً فتحة فتحة دائماً سكون سكون دائماً يعني انظر مثلاً هذه الرأيبها مرة, مرة عليها فتحة مرة عليها ضمّة ولم نحن إن شاء الله نحن قال رأيبها بالله نحن. نحن لا لا يمكنها هذه اسمها كلمات مبنية حركة الحرف الأخيري ثابتة لا تتغير <تصفيق> العوامل تتغير لا مشكلة لكن هي حركتها لا تتغير فلذلك يقولون البناء ثبوت ثبوت عكس تغيير ثبوت آخر الكلمة الهاء منت على حركة واحدة وهي الكسر ولا اختلف العابد العابد اختلف لكن لا مشكلة يختلف كما يريد حركة آخر لا تتغير والحدي مفهوم يخبر لكن في الإعراض إذا اختلف العامل اختلفت الحركة صحيح؟ كمثل جاء زيد رأيت زيداً سلمت على نفس العوامل لكن مع زيد حركة زيد تتغير لأنه مؤمن لكن مع هذه حركة هذه لا تتغير لأنها ماذا؟ مبنية واضح؟ هذه يوراً طبعا عندنا العربي غالبا بالنسبه للمبني نقول اسم تحدد النوع يعني مثلا هذا اسم اشاره هذا ضمير هذا اسم استفهام هذا اسم استفهام عند الاعراب تقول اسم هذا مثلا اسم اشاره اسم اشاره المبني على ماذا في محل رفع فاعل منوفه جاءت هذه هذه هنا اسمه اشارات المبني على الكسر في محل نصف اتنان مفعول به. صحيحا لا? رأيه. رأى فعل التا فاعل. وهذه اه? مفعول به. كنت رأيته زايدة. ماذا تعرف زايدة مفعول به? الانهاد ايضا مفعول به. واضح اخبار? هنا سلمت على هذه اسمه اشارة مبنين على الكسر في محل ماذا? جارت اسمه. اسمه المجد. واضحة. فهنا جاءت هذه البنته ورايت هذه البنته وسالت على هذه هذه الكلمه ستعرفون بعد فورد بدل فورد بدل عندنا هذا الرفع هذه مرفوع في المحل لذلك قلنا ضمه هذه منصوب في المحل لذلك قلنا صحيح هذه مجروره في المحل لذلك قلنا ماذا جاءت هذه البنته لان هذه يوجد ضمه هنا في المحل في محل فاعل. <تصفيق> وهنا رأيت هذه البنبة. كأن إذا ها? اسم الإشارة. جاءت البنت رأيت البنبة سلمت على على فهمنا معنى البناء. نعم. هذا الإعراض وهذا البناء. أنواع البنائي كان طبع. بناء على الكسب. بناء على الضمم. بناء على ها? بناء على اي كلمة مبنية لا تخرج على هذه الاربعة مبنية على الضم على الفتر على الكسف على, على السكون طلعا قلت انواعه الاربعة وهي البناء على الكسف والبناء على الضم والبناء على الفاتر والبناء على السكون كالانزلة السابقة لنفس التطبيق خلاص مفهوم اذا نحن عرفنا ان العرب والبناء ابن اجر في المقدمة لم يتكلم عن البناء تكلم عن الإعراب فقط ونحن حكوم البناء للتكملة لتكملة الفائدة حتى تكون الفائدة كامل عرفت المعلم تعرف المبني واضح هذا الكلام. لكن في الكتاب ابن أجرون لم يتكلم إلا عن عن الإعراب وحده إنه وقف فيه <تصفيق> ها؟ لأنه هو وقف فيه لا مشكلة هو الكتاب مختصم هو لم يتكلم عن البناء ربما هذا يعني لا يناسب الطالب بتفصيله لكن نحن نعرف مع هذا الاختصال طيب ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد الإعراب؟ أنواع الإعراب الكلمة المعربة منظر إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مجرورة وإما مجزومة أليس كذلك؟ هذه أنواع الإعراب رفع ونصف وَخَفْض و... وَجَازِ معi? أنواع الإعراب أربعة الكلمة المغربة إما مرفوعة كزيد وإما منصوبة كزيدا ويكتوب وإما مجرورة كزيد وإما مجزومة كلم يكتب إما مرفوعة أو منصوبة أو, أو مجزوم هذه أنواع رفع وكل نوع من هذه الأنواع له علامات هناك علامات للرفع هناك علامات للنصر هناك علامات للجرب و shines التعلم علامات للرفع حيثًا؟ إنه ضم فنورة بالضم فقط؟ لا manten مرفوع بيALK بالوام كما أbrير كثيرا مع المدرسة يقول جاء المدرس يقول بالضم فهنات المدرسون مرفوع بضمه بالواو هات مدرسون طب مثنى المدرسان ثاني الالف فهناك مرفوع بالضم هناك مرفوع بالواو هناك مرفوع بالالف صحيح حملنا <تصفيق> اذا كل نوع من انواع الاعراب له علامات الرفع له علامات النصب له علامات الخفض له علامات الجزم له ماذا علامات <تصفيق> الجزم وهذه العلامات كل علامة لها موادر الضم لها موادر أماكن الألواو لها موادر الألف لها مواضر هذا كلام هو موضوعنا في الأيام التالية أنواع الإعراب وعلامات كل نوع علامات الرفع علامات النص علامات الخفط علامات الجزء ومواضع هذه العلامات الضم تكون في ماذا الألف في ماذا ألواو في ماذا هذا كلها سنعرفه في الدروس القادمة من غدا إن شاء الله تعالى أرد الله الحميد أشهد الله